ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك ويقول بسم الله وجوبا لأن الله تعالى قال فذكروا اسم الله عليه فأمر سبحانه وتعالى بذكر الله عليه وقال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفظ وقر صلى الله عليه وسلم اذا اذا ارسمت كلمه المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل هذا شرط ومفهوم الشرط معتبر وقال صلى الله عليه وسلم لا أنهر الدماء وذكر اسم الله عليه هذا شرط ونفوم الشرط وكذا وقال صلى الله عليه وسلم إذا صدت بالأوسك وذكرت اسم الله عليه فكل فكل هذا يدل ويؤكد أن التسمية واجدة وأنه إذا نتي التسمية أو تركها أندل فأصح الأطوال أنه لا تجزئ ذبيحته ولا يجزئ ولا يجز أكلها نعم اللهم هذا منك ولك بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هذا منك أنت الذي رزقتنا وأنت الذي صخرته لنا ولا تفك أن هذا من توشيد الله جل جلاله أن يعترف المخلوق بنعمة الخالق والله سبحانه وتعالى يشب من عبده أن يثني عليه بنعمه فيثني عليه بنعمه الظاهرة بنعمه الباطنة بنعمه الدينية بنعمه الدنيوية فإذا تمكن من الشعر أو تمكن من البقرة يتمكن من الناقة يريد أن يذكيها قال اللهم هذا منك أنت الذي رزقت ليه فكم من فقير لا يجد السبيل للا مثل هذا وأنت الذي سخرته لي فلولا أن الله سخر له هذه البهينة يذبحها وينحوها لما استطاع أن يذبح ولا أن ينحق اللهم هذا منك ولك أي أن هذا الشيء أسملكه فاللام الملكي لك أي ملك لك سبحانه الله عز وجل مالك الملك وبيده ملكوت كل شيء يطعم ولا يطعم ويرزق, ويرزق غيره ولا يرضق ستحانه ذو القوة المثيل فقال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا منك ولك وما ألذ النعمة إذا كان الإنسان في ظاهره وباطنه يعتقد فيها الفضر كله لله جل جلاله ولذلك يقول العلماء شكر النعمة يكون بالجنان وباللسان وبالذوارح والأركان فمن شكر النعمة بالجنان أن تعتقد أن هذا من الله فقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك توشير وإيمان وتسليم لله بل جلاله فليس بحولنا ولا قوتنا ولذلك لما رأى سليمان عليه السلام عرش برقيس بين يديه قال هذا من فضل ربي ثم قال من فضل ربي أي ليس بشيء أستوجده على الله فهذا هو حال أهل الكنان وحال أهل الحضر وحال أهل الإيمان وحال أهل التوحيد أنهم يسلمون لله جل وعلا فيعتقدون الفضل كله لله فكانه وتعالى في نعمه الظاهر والباطن وقد أشار الله إلى هذا النعنى بقوله وما بكم من نعمة فمن الله أي اعتقدوا أن الحضر لله فيها ثم نطق عليه الصلاة والسلام بما اعتقده فقال اللهم هذا منك أي يا الله هذا الذي بين يديه من بلينة الأنعام أتقرب به اللهم هذا منك ولك منك وقيل لك أي أذحه لك فهذا من التوشيد توشيد العبادة فإنه لا يجوز الزفش إلا لله عز وجل ويعتبر من توشيد الألوهية فلا يجوز الزفش إلا لله ولا الاستغافة ولا الاستجارة ولا الاستعادة إلا بالله سبحانه وتعالى من توشيد الألوهية أنه يذبح إلا لله ولذلك لعم الله من لبح لغير الله قال صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم لعم الله من لعن والدين لعن الله من لعن والدين لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من غير تقو منار الأرض فهذه الأمور ورد فيها الوعيد الشديد لعظم كفر العبد فيها فإنه إذا ذبح لغير الله فقد كفر نعمة الله عز وجل وصرف ما الله لغير الله فقوله ولك أي توشيدا لله عز وجل حذرش لا يكد إلا الله لا يكون لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لعبد ولو كان من أصلح عباد الله فلا ينبح إلا لله سبحانه قال الله عز وجل قلت إن صلاتي ونسكي ونحياي ومناتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر أي أمر فرضه الله عز وجل عليه فقال الله عز وجل صلي لربك وانحر فلا يجد الذرح ولا النحر إلا لله سبحانه وتعالى ومن هنا قال العلماء من ذبح لغير الله فقد أشرة لأنه إذا ذبح لغير الله فقد عبده ولا يذبح لغير الله إلا رغبة أو رهبة أو هما معه فيرغب أو يرهب فتجده يذبح للجن رهبة منهم وخوفا منهم وإما أن يذبح رغبة في شيء يكون له كذبه على قدر ولي أو صالح أو نبي وهذا لا شك أنه من الشرك أن يذبح للنبي أو للولي من أجل أن تقرى حاجته أو تفرج والعياذ بالله كربته ولا ولا يقلل الحاجات ولا يفرج الكربات إلا فاطر الأرض والسماوات جل جلاله وتقدست أسناه وصدق الله إذا قول أمن يجيب المضطر إذا دعاه اللهم هذا منك ولك أي خاصا بك سبحانه وتعالى قال اللهم هذا عن فلان وآل فلان إذا كان له آل بيت يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيته أو يبين إذا كان هذا ذبحا عن ذريضة واجبة عليه أو عن دم في نسخ فإنه يحدده ويبينه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بنيته وقال اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها ويتولاها أن يقوم على ذبحها ونحرها صاحبها وهذا الأفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر إبله بيده الشريفة لأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه ووكل غيره فوكل عليا رضي الله عنه أن ينحر بقية المئة لأنه نحر ثلاثا وستين بذنه بيده الشريفة ثم ترك سبعا وثلاثين لعليا رضي الله عنه لأنه أهدى إلى البيت بحجة الوداع مئة من الإبن صلى الله عليه وسلم فجمع بين الأمرين بين الأصالة وبين الوكالة فدل على جواز التغفية وقيام الإنسان بالتغفية أصالة بنفسه وبين توليته للغير وتوكيله للغير فإذا قام بها بنفسه فهذا أفضل وأكمل وأعظم أجر لما فيه من الذلة لله سبحانه وتعالى ولما فيه من التأثي برسول الأمة صلى الله عليه وسلم والأكثر سعبا أعظم أجرا فالأفضل له أن يليها بنفسه ويجوز أن يوكل غيره لكن اشترط إذا وكل غيره بالدبش أن يكون عالما بطريقة الدبش المجزئة فلا يوكل أي شخص وإنما يوكل من له علم وإن نام بكيفية الدبش ولا تبرع ذمته إلا بمثل هذا أي من يعرف التلكية الشرعية وإذا وكله فإنه يعهد إليه لما يبذل في أرشيتها ويشهدها ويشهد يحضرها أي يحضر دفعها على السماء وإذا لم يحضر فذلك لا بأس به فلو قال مثلا أراد الحد وترك أرشيته في البيت وقال لأحد أبنائه اذبح هذه الأرشية يوم النحر ووكله أن يقوم بدفعها فلا إشفاته فلا يستطيع أن يترك حجه وثم يخضر ذبحها ويسهدها بمعنى يحضر لأن الشهاد والشضور وما كنت من الشاهدين يعني من الحاضرين يقال شهد الشيئة إذا حضرها وقوله يشهدها يعني يحضرها على الأفضل لأنه إذا حضرها فإنه أبلغا أن, أن تبرع الذنة وأن يكون مشتاقا في توزيعها وقيام عليها على أسم الوجود وكذلك الوكيل يشهدها قالوا لأن من تمام الوكال أن يقوم عليها ولذلك وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بذبش ما بقي من هدي وأمره أن يقوم عليها وأن يتصدق بجلودها وأجلتها وأن لا يغطي الجازر منها شيئا فدل على أنه يشهد بمعنى أن الوكيل لا يعهد لغيره يذبحها ما يذهب لا إنما يتابعها ويقوم بها لأنه مؤتمن ولا تبرأ ذمته إلا إذا أدى الأمانة على وجهها ونصح لصاحبها نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ سائر يقول نرجو توضيح القول في المرض الذي يكون في قيباطه البهيمة من حيث المنع والإجزاء أحسن الله إليكم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى أنا بعد فالمرض حده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرض البين والاطباء يقولون المرض هو خروج الجسد عن حد الاعتدام ففي كل جسد طبائع وهذه الطبائع إذا استويت ولم يغلب بعضها على بعض فإنه تكون الصحة مستقرة بإذن الله عز وجل وضحه فإذا بغت إحدى الطبائع على, بقية على البقية على غيرها اعتلت الصحم فيخرج البدن عن حد الاعتدال إلى المرض والثقن وعلى هذا فإنه لا يحكم لكونها مريضا مرضا بينا موجبا لعدم الإجزاء إلا بالرجوع لأهل الخضرة الذين لهم معرفة سواء كان عن طريق هربية البهائن أو كانت الخضرة عن طريق معانجة البهائن فالأطباء البيط اليوم الموجودون الآن قولهم شجّة في هذا وكذلك أيضا أهل البادية الذين يرعون ولهم معرفة وخبرة قولهم شجّة ومعشدّن به فلو قال إن هذا مرض وهذا مؤثر فإنه يعتبر مؤثر وإذا قالنا هذا شيء عارض ويعرف البهيم وينظر إليه فيقول هذا شيء عارض فإن التجارب جعلها الله عز وجل سننا في الكون وقد يكون الرجل الذي له خبره ومعرفة شخصية قد يكون أفضل من الطبيب في بعض الأحيان لأنه تمر عليه أحوال قد لا يتسر للطبيب أن يراها فالطبيب قد لا يأتيه إلا بعض الحالات لكن هذا يعايش ويجد وقد يربي فيرى ويصاحب الألم للبهيمة ويعرفنا بها فالمقصود إذا قال أهل خضرة من الأطباء المستصين أو قال أهل خضرة من أهل المعرفة في السوق أو أهل المعرفة في كربية البهائل أن هذا المرض يعتبر مرضا مؤثرا فإنه لا يجدئ مثل هذه هذه اللعبة وهذه الذهيمة ولا يضحي بها وأما إذا قالوا من شيء عارف وأنه شيء بسيط وشيء سهل فإنه يجز أن يضحى بذلك وعلى هذا القول لأهل الخبرة والعلماء عندهم ضابط في الفتوى فهم يقولون الفقير يبين القاعدة هناك أمور لا نتدخل نحن فيها فمثلا فينا ما نقول المريض يجوز له أن يفتر فهذا الشيء يرجع ظابط المرض المؤثر وغيره المؤثر للأطباء ليس الكلام لنا نحن لأن هذا ليس بعلمنا ولا بمعرفتنا وإذا كنا نقول إذا كان هذا الشيء مؤثر ويرجع هذا الشيء تأثيره ومعرفة تأثيره إلى إنسان له خبرة ينبغي أن نرجع إلى ذلك الخبرة فإن الإمام النووي رحمه الله مما يدل على ثقه العلماء رحمه الله الأولين أن الإمام النووي لما جاء إلى مسألة اللعاب في الفم اللعاب إذا نام الإنسان وسأل اللعاب من فمه قال بعض العلماء اللعاب نجس وعليه أن يغسل أصاب المخده التي نام عليها أو الوسادة التي نام عليها لأن هذا نجس فيرون أن اللعاب يخرج من المعدن فيكون حكم وحكم القيام فيلزم وقال بعض العلماء اللعاب طاهر لأنه مستحلب من الفرد هذا الريق خارج مريق الإنسان ومستحلب من الفرد لما جاء هذا العالم الجليل الفقيه لهذه المثلة ماذا قال قال رحمه الله يسأل عن هذا أهل الخبرة فإني سألس الأطباء فقالوا إنه مستحلب من الفرد وعليه فإنه طاهر والآن الطب الحديث قوي كلامه أن هناك ضدة للعاب وليس لها صنع بالمعدة أصلا فالرجوع إلى أهل الخبرة ومعرفة في المسائل التي لها ضوابط ولها قواعد هذا هو المعول عليه فالفقه يعطي القائد من الصنع قال المريضة لديه مرضه فنرجع إلى أهل الخبرة من الأطباء ونحن من, من لهم معرفة في الدواب والبهائن فإذا قالوا إن هذا مؤثرا ان هذا مؤثر في ومرض مؤذن ومضر فإنه يعتبر موجبا لعدم الإجزاء وإلا فلا الله تعالى أتابكم الله صبيلة الشيخ سائم يقول عند القيام بفلس الأبحية عند القيام بفلس الأبحية في المطبخ يقول يأخذ المطبخ الجلد فهل يجوج ذلك وهل يعتبر من العجر أم لا أفيدون فارث الله جدا الأبحية والدماء الواجدة يجب أن يصدق به ولا يجوز أن يعطى ظن الأجرة ولا يعطى للسلاق ولكن إذا كان السلاق فقيرا أو محتاجا وطلب هذا الجل لا بأس أن إذا كان قويا أو قادرا أو كان ليس بحاجة لهذا الجل فإنه لا يجوز إعطائه وهو حرام عليه ويكون أخله من السحر وينبغي عليه أن يصرفه للفقرة فإذا أخذ وزيع لمن يصنع الجل يأخذ من الإنسان طهرا ثم يبيع من يصنع الجلد فهذا من الظلم الا يوجد له وما له حرام وهو سحت نصلى السلامه والعادله لانه اذا كانت البهيمه قد نذرها انسان صدقه لله فجميع اجزائها التي يسعر من تصدق بها صدقه وجلدها مما ينتفع به فينبغي ان يمكن ان يتصدق به على من, من يحتاج اما اذا كان هناك فطير او كان هناك من يريد شراءه يمكن وضع شركه تشتري الجلد وتكون في نفس المسلح يُعطى للفقير ثم الفقير يبيع عليه لا بعد إذا أعطيتها للفقير ثم الفقير ذهب وبع إلى هذه الشركة وهذه مؤسسة فلا بعد أما يؤخذ من الإنسان في دن واجد فإنه لا يجوز ذلك وماله حرام لأنه لا يجوز صرف ما كان وقفا أو كان الصدقة إلا في جهده التي ثبل عليها وأوقف عليها وتصدق به عليها وهذا أصل مقرر عند العلماء وذكروه فالنزل هذا من الجلود التي تكون في الدناء الواجدة كذن الجبران ونحليها من, من الدناء الواجدة فإنه لا يجوز أن تجعل في الأجرة ولا يجوز للسلاف أن يأخذه واختلف العلماء فالحدث أن العلماء رحمه الله قالوا لو كانت عند الإنسان شاف وقال ليست بألخية ولا هدي ولكن أراد أن يذبحها للبيت فقال للزدار اذبحها ولك الجد فهذه المسألة تعرف لمسألة استئجارة سلاخة بالجلد وهي المشهورة عند الفقهاء في باب الإيجارة بمسألة قفيز الطحان والمراض بها أن تستأدر العامل بجزء من عمله وهو نوع من الغرض والسبب في هذا أنه إذا ذبح الشاتع وسلخ جلدها حينما تتعاقد معه قبل الذبش والسلخ لا ندري هل الجلد جيد أو ربي وهل هو خفيص أو تخيف وهل يخرج سالما دون أن يقده ويؤذيه أو لا ثم إنه قد يؤذي ويضر فيحيف على الجن خوفا من قده فيحيف على الشاك أكثر ولذلك قالوا إنه لا يجوز أن يستأجر بالجن وفيها حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيذ الطحانة ولكنه حديث رئيس وتكلم العلماء عليه سندا ومثلا وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع البتاوى أن هذا الحديث في مثله ما يدل على ضعفه لأن القبيضة لم يكن موجودا في المدينة فلا يُعقل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أهل المدينة في ومكة بما لم يعرفوه ولم يعمدوه مما هو طريق للمقادير في غير موضعهم وغير بلدهم ولذلك لم يصح هذا الحديث لا سندا ولا مثلا لكن بالنسبة لحكم المسألة أن تستأذر السلاخ أو البزار على أن يأخذ الجن فإنه لا يجز ذلك وهو من باب الإجارة بجزء العمل والصحيح أنه لا يجز ذلك ولا ولا, ولا يحل للمسلم أن يتعاقد معه لأنه من عقود الغرض والشريعة تحرم عقود الغرض والله تعالى أعلم أثابتكم الله قبيلة الشيء سائر يقول أكسل علي قول الفقهاء رحمهم الله أن الأحكام الوضعية يستوي فيها العامل والناس أرجو يضاح ذلك أتالكم الله الشكم الشرعي أن قتل إلى حكم تكليفي وحكم وضعي فالحكم التكليفي يسهل طبعا الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه هذه الخمسة أحكام تكليفية ويكلف لها المكا... ال... الإنسان وهي في وفعه لأنه لا يريد الشرع بالتكليد إلا بما في وسع المطلق ومقدوره أما الشكم الوضعي فهي العلامات والأمارات التي نصدها الشرع وليتلك فيها دخل فإن الشيء الذي أوجبه الشرع عليه في وسعه لكن الأمارات والعلانات كذوال الشمس ذوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر عليه هذا حكم وضعه الشرع مغيد الشمس جعله الشارع علام على وجوب صلاة المذرق ومضيب الشفاء علامة على وجود صلاة العشاء هذا يسمى شكما وضعيا لا دخل للمكلف فيه فيقوم من باب الشكم الوضعي الذي لا دخل فيه للمكلف ولا ينفق فيه إلى مسألة قدرة المكلف وعدمه ففي بعض الأحيان فرق العلماء في باب المقاصد زينا ما يقوم في باب النسيان زينا ما يقوم من باب الأحكام التكليفية ومن باب الأحكام الوضعية فمثلا لو أن إنسانا نفي أو أخطأ أو جهد فتارثا توجب عليه الضمان مع أنه لم يكتب ولم يتعلم وتارثا تفتط عنه المؤاخرة وتارثا تجمع له بين الإسقاط وبين المؤاخرة فتارثا مثلا لو أن إنسانا أخطأ فقال كلمة يريد أن يقول لامرأته اطلعي فقال أنت طالع أنت طالعة فقال أنت طالقة فأخطأ باللف فهذا لا يؤثر ويسقط عنه ويكون حينئذ يدين وإلى ظهرة فرائن المجلس وأمراتي على أنه لا يريد الطلاق فليست بطالة وأما في كونه يجمع بين الإثقاط وبين المؤاخده فمن أنثلته إذا رأى صيدا وأطلق النار عليه فأصاب إنسانا وقتل إن هذا من باب قتل الخطأ نقول إن خطأه يوجب ثقوط الإثن فلا نؤاخده ولا نقول إنه آسم ولا نوجب القصاص عليه لأنه لم يتعنى القتل آخه ولكن نوجب عليه الزية ضمانا لهذه النفس ونوجب عليه الكفارة قالوا لأنه لا يخطئ فيقتل بالخطأ إلا وهو مقصر بعض التقسير ومن هنا لو تحرى وتعطى أسباب الحفظ لما وقع في الإخلال فحينه إذن أفقط عنه الشرق المؤاخذة فلم يقتصمه وأوجب عليه المؤاخذة بوجود الدية ووجود الضمان ومباحث هذا مشهورة في كتب أصول الفقه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لدأوا للأحالين ويطين شاهد قرارنا وعلاها إلى طلبتنا كما لا أدعني وما لا أدعيك من قبر الله وإصلاق إن ربني علم الشجمين لقد كانت لهم هذا لا يفيد <تصفيق> ضلاء ربيعين قبتلوهم سبع غضرهم أرضا يخبركم وجمع بيكم وتكونوا وتكونوا من ذاكي قونا وفارشين قال قال لا يومين لا تقتلوا الروس فعلموا بجريعين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا إِنَّ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ حَتْمًا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَأَنَّ لا هو من هو من غافرون قادنا ان نخذ بالقوه نخذ مننا ان تنصر اللهنا فرنمذ من وخذنا نورا نجاهد في ملمات الليل واننا الذين نذرك Ta på deg en لكننا نتوهم ان نقعنا ام لنخذ هو مجانا وكذلك مثل يوسف في الارض والنبي يوسف للتعير الاهل والله قاض بكل فذلك تزيد الوقت وعادت الذي مثيبا بشجاع يثي وقلب الاضواء ومن لقيت اضواء مفارقه حيث قالت معكم اللهم انهم ربك محسن بسواي إنه لا يمسح الضاليون ولقد حرمت منه وفرومتها لغساء وآبوا ما نرده كذلك لنصر ما بمسوء القديم صنوها درحي وعن حياسة إلها لدى المال قالت لك الآياء من أراد أن يحفيته الصيوب الزمير قبضين فقدقت وهو منها الكافرين وهير على قبضين قبضا ميته جيل فكذبا وهو من the snow from what I turn إلا نفتأ تقرى لأويله قبل أجل عشهتنا ذلك ما دون العلم في غفره إنه دعوك سويا لا بعد رئيسة آدماء إلي العميدة والإصحاب ويعقوب ما كان لنا أن نشيك الله من شديد على النا وعلى النا ولكن أسرى هنا تقول يا طيب السجن شعر فليقول غير أكلا خير أم الله الواقع القصهار ما جعبتو الاور الذي جدل الدنيا وقال الذي منكر قول من دون الذكر الشيطان ذكر ربي فليذكي في معكم وقال الذي يني او حسد ومراتي وقال أرى سبع زقرات عزمان يأخذهن سبع عزمان وسبع طرعات حقر وأخرى لها أي من لأ أي من لأ أسلعني في رغيات إن كانت من رغمي يعبرون أعدو أضغات أشنام للأعمال العالمين. وقال الذين جعلوا ما والسجر بعد عمتها لأمسحكم بنأوي بريد فأرشمون. يوسف عنه مطر في ضعفنا في سبع فقراسين سنال يأصلهن سبع عشان. وسبع الله لعزي قصر نَعْلَمُ أَنَّ إِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَأَنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۖ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ إلا قيل لهم لا تخفوا اشعل الشموع وادعوا بالخير اشعلوا المدافع ومن الناس قدام ولا عندك الرم من بدنا نشرب التميم قاضينا والأخوة يوسف هدخلوا عليك عرضهم لهم نقول مرسئون ولم إلا تفهدهم بجهادهم قال أدعوني بأخيكم من أبيكم ألا تعون أهل منه في كيل وأنا حسرون كنعلم ولا تقرون قال وسم الراوي عن مهاد وقال لن نعدون وقال ابن ابي في الحاش ان حسبهم لو انهم يدركونها ان يا قلبه اذا الذي يا رب شان ووارين ولما فلحوا لما وجدوا نضاره من الذل الذي قالوا يا اانا ما نبليه بالظلام ولم لمن يا ولير اننا لنفطر ونستعج حين بعين من ذلك كيلوين يسير قال نبقه سيكون عقوشا go to أخاه البيئة للإله إذ أشاء الله نرسوا دركات من نشاء وخوض كل فيها علم العليم قالوا إن يسرق فقد فرق أوله من قبل فات الرمان يوسف في نفسه ولم يعيها لهم قال آسوا والله أعلم بما تحقون قالوا يا أيها العزيز إن لم أدهى شيخا كبيرا فقط أحدنا فَأَذَنَ عَلَيْكُمْ نُصْحٌ وَمِنْ قَبْلِهِ فَوَرَبِّكُمْ نُذُرٌ فَلَنْ أَضْرِمَ الْأَرْضَ حَتَّى يَهْتَدِيَ مِنْ أُمِّ أَمْ يَحْطَمَ النَّبْتُ وَهُوَ قَائِمٌ حَاصِدٌ يَرْجِعُونَ إِلَى آلِهَتِهِمْ قُلْ قُلْ إِنَّ لِي وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ خَيْرًا وَأَشْمَلُ قَضِيَّةً لِمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَإِن كَانَ يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَإِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ناري من الخل في ما ذا الشوم الذي عاقبهم امرا فصدوا الجميع فصدوا غوثنا تحرم من يعين الجميع انقذوا والعيد الخسرين وانذرنا بكم على يوسف وفق अब गया उसका शान